عن أ ه م ا ل أ ح د ا ث قبل ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة و ب د ا ي ة بعثته صلى الله عليه وسلم و ا ل د ع و ة ا ل س ر ي ة فمع ا ل م ا د ة حفظه الله سبحانه وتعالى من الشر ليس فقط من ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م كما ذكرنا و إ ن م ا أ ي ض ا حفظه حتى من ا ل أ ش ي ا ء التي كان أ ه ل م ك ة متعودين عليها وفيها خدش بمكانته صلى الله عليه وسلم من ذلك أ ن ه ما حضر فجورا ً قط و ما حضر رقصا ً قط أ و غناء قط ما حضرها و كان في يوم من ا ل أ ي ا م يرعى الغنم هو و صاحب له في خارج م ك ة فسمع صوت غناء و عرس و لم ير عرسا ً و غناء في حياته فقال لصاحبه أ ن ا ما ر أ ي ت عرس ف أ ر ع ى غنمي دعني أ ذ ه ب أ ر ى العرس فقال نعم فجلس صاحبه عند الغنم و ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليرى العرس ف أ و ل ما جلس ليستمع نعس ونام يقول فما ايقظتني إ ل ا حر الشمس صار الصبح وطلعت الشمس حرقتني الشمس يلا قمت فما ر أ ي ت ش ي ء من هذا العرس يقول ففي اليوم التالي أ ي ض ا عرس ثاني فقلت ل ص ا ح ب ي ترى أ ن ا نمت ا ل ب ا ر ح ة ما ر أ ي ت من العرس ش ي ء فارعى ل ل غ ن م دعني أ ذ ه ب يقول فذهبت م ر ة ث ا ن ي ة ف أ ص ا ب ن ي النعاس فنمت إن أنا هذا العراس مالي موفق اني أ ر و ح لها لما فيها من فجور وفساد يحدث و إ ل ى هذا اليوم و ل ل أ س ف الناس تستغل هذه ا ل ف ر ح ة ببناء بيت و أ س ر ة ب أ ن ت ب د أ ت بناء د أ ب ا ل أ س ر ة بفعل المعاصي والعياذ بالله بدل ما, تفعل بدل ما تبداها ف ع ل ل م ت ب د أ بطاعه لا ت ب د أ ه ا بفعل المعاصي نعم الغناء المباح حلال ونعم. شيء من الفرح و إ ظ ه ا ر السرور حلال هذا أ م ر مطلوب حتى لا يكون ديننا دين دين ك آ ب ة و دين حزن مطلوب لكن نتكلم نحن عن الفجور و عن عن المظاهر ا ل ف ا س د ة التي تحدث افراح ل أ اليوم والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ من ذلك من ذلك كذلك أ ن ه م كانوا أ ه ل م ك ة التعري عندهم أ م ر طبيعي والسبب أ ن ه م كانوا قد أ ص د ر و ا م ج م و ع ة من ا ل أ و ا م ر على الناس أ ن ه لا يطوف أ ح د في البيت إ ل ا بثياب من قريش طبعا لها أ س ب ا ب ا ق ت ص ا د ي ة حتى يمشون بضاعتهم فكان الناس لما ياتون اللي ما عنده ملابس من قريش لازم يشتري حتى يطوف في البيت و اللي ما عنده يشتري يطوف عريان الرجال و النساء هكذا كان من جاهليته فالنبي صلى الله عليه و سلم لم يطف عريانا ً أ ب د ا ً حفظه الله سبحانه و تعالى من ذلك فلما كان ل ل ت ع ر ي صار طبيعي في م ك ة و ظل هذا التعري إ ل ى ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة ل ل ه ج ر ة إ ل ى أ ن اعلى النبي صلى الله عليه و سلم بعدما فتح م ك ة أ ر س ل أ ب و بكر في الحجه التي قبل ح ج ة الوداع أ ن ه لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان إ ل ى ذلك الوقت استمر التعري فكان أ ه ل م ك ة لما صار التعري أ م ر طبيعي كانوا إ ذ ا بداوا يشتغلون في العمل يعملون خ ا ص ة ع م ل الشاق لما يكون في ه شيء ا ل ح ج ا ر ة و أ م ث ا ل ذلك كانوا يتعرون مع الحرب يقولون اسهل ل ل ع م ل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يوما في نقل ا ل ح ج ا ر ة مع اصحاب له فكانوا كلهم قد تعروا وكانوا يتعرون لسبب اخر غير هذا غير التعود كانوا الثياب ق ل ي ل ة عندهم فكانوا ينزعون الثوب الذي عليهم الازار ويضعونه على اكتافهم حتى يضعون عليه ا ل ح ج ا ر ة فكان هذا من اسباب تعريهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ا ل ح ج ا ر ة على كتفه الشريف بدون ما يضع ثوب ل أ ن ه ما كان متعري فمر عليه أ ح د أ ع م ا م ه يقال الزبير عمه الزبير فقال له يا ابن أ خ ي هلا ل وضعت إ ز ا ر ك على كتفك يحميك ضع إ ز ا ر ك على عاتقك عشان يحميك من ا ل ح ج ا ر ة فلما أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يحل إ ز ا ر ه وقع مغشيا عليه أ غ م ي عليه فما حل إ ز ا ر ه وما سار أ ب د ا عريانا صلى الله عليه وسلم مع أ ن ه ا كانت ع ا د ة ط ب ي ع ي ة في أ ه ل م ك ة من جاهليتهم فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له أ ي ض ا أ د ب ه الله سبحانه وتعالى أ د ب ا عظيما فكان وهو صغير في بيت أ ب ي طالب كان أ ب و طالب كما ذكرنا قليل المال كان فقير وكان الطعام عنده قليل وكان عنده اولاد كثيرين فلما يؤتى بالطعام والطعام قليل و ا ل أ و ل ا د كثيرين فماذا يحدث يحدث هجوم على هذا الطعام كل من يريد ي أ ك ل وكان هو في بيت أ ب ي طالب فما كان صلى الله عليه وسلم يهجم مع ا ل أ ط ف ا ل كان يجلس ينتظرهم ينتهون ثم يذهب إ ذ ا بقى شيء ي أ ك ل و أ ح ي ا ن ا يظل جوعان ايام بسبب هذا الخلق حتى مع الجوع ما كان يفعل ذلك من أ د ب ه صلى الله عليه وسلم فانتبه إ ل ي ه يوما انتبه أ ب و طالب أ ن هذا ما يهجم معهم فيظل جوعان ينتهي الطعام ما ي ت ر ك و ا لا شيء فلما انتبه لهذا أ م ر ه م قال لهم عندما تضعون الطعام اعزلوا لمحمد ي ضعوا له ا ل و ح د ة هذا ما يهجم معه اخلاق تمنع يهجم فكان هذا من أ د ب ه صلى الله عليه وسلم من أ خ ل ا ق ه الصدق فلم يكذب في حياته أ ب د ا لم يكذب أ ب د ا حتى وهو صغير وهذا من ت أ د ي ب الله سبحانه وتعالى لا اشترك النبي صلى الله عليه و سلم في هذه ا ل ف ت ر ة لما كان عمره حوالي عشرين س ن ة اشترك في حرب الفجار و الحرب لما حرب الفجار ذكرناها في د ر و س ا ل م ا ض ي ة أ ن ه ا الحرب التي تحدث في ا ل أ ش ه ر الحرم إ ذ ا حدثت حرب في ا ل أ ش ه ر الحرم يسمونها حرب الفجار لا يجوز فيها في ا ل أ ش ه ر الحرم بدء القتال لكن يجوز الدفاع فكانت هوازن هجمت على قريش فحق لقريش ان تدافع فكان النبي صلى الله عليه و سلم يدافع مع أ ه ل ه عن م ك ة وكان يقول كنت أ ن ب ل ل أ ع م ا م ي في يوم الفجار و النبل قالوا يناولهم النبل وقيل يرد عنهم النبل كان يصد عنهم النبال و ك ا ن هم الذين يقاتلون ف ر أ ى القتال بعينه وتعلم من خلاله كيف يحدث القتال وتحدث فنون الحرب فهذا كان مما أ ن ش ا ه الله سبحانه وتعالى عليه أ ي ض ا كما أ ن ه صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول حلف الفضول و حلف الفضول له ق ص ة أ ن ه كان رجل من اليمن عنده ت ج ا ر ة فجاء و باعها على العاصي بن وائل العاصي بن وائل أ ب و عمرو بن العاص و كان من أ س ي ا د م ك ة فالعاصي بن وائل أ خ ذ ا ل ب ض ا ع ة و ما أ ع ط ا ه الثمن و ما ط ا ه على الثمن و ظل هذا ينتظر ي أ خ ذ فلوسه عشان يرجع و هذا باشر و ابو باشر و ما ا ع ط ل ه فالرجل صبر صبر صبر لا استطاع يصبر اكثر من هذا فجاء للعاصي قال لا ر ي د تعطيني اموالي لا لا لا افعل ما شئت ظلما و هذا ج ا ي مسكين ما عنده اهل ولا عنده احد ولا عنده احد ينصره ماذا يفعل فذهب الى دار ا ل ن د و ة و قريش م ج ت م ع ة فانشد ابيات من الشعر يشتكي فيها الظلم و يفضح فيها ظلم قريش قال اذا انتم سكتوا ع ن ه فانتم معه شركاء في هذه ا ل ج ر ي م ة والله لنفضحنكم في العرب فهنا قريش ضايقت هم شرفاء م ك ة و شرفاء العرب أ س ي ا د العرب يقال عنهم مثل هذا الكلام ما ينبغي فهنا اجتمع نفر منهم وتحالفوا على رد المظالم ب د أ ا ل أ م ر ث ل ا ث ة كلهم اسمه الفضل ثلاثتهم كلهم اسمه الفضل فسمي حلف الفضول و قيل سبب ت س م ي ة حلف الفضول سبب آ خ ر أ ن ه الفضول هي الحقوق فحلف الفضول يعني الدفاع عن الحقوق فهؤلاء ا ل ث ل ا ث ة تقاسموا بالله ان اي مظلوم في م ك ة من اهلها ولا من غير اهلها يدافعون عنه ولو بالدم ويردون الحق بالسيوف ثم دعوا اهل م ك ة من يشترك معنا في هذا الحلف فاشترك معهم اعداد ك ب ي ر ة من الناس من بين الذين اشتركوا في حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم ف ت ج ت م ع هؤلاء أ ه ل حلف الفضول و حملوا سيوفهم وتوجهوا لدار العاصي بن وائل شاهرين السيوف شارين السيوف قالوا قد تحالفنا على رد المظالم فرد م ظ ل م ة الرجل و إ ل ا قتلناك يقتلون سيد من أ س ي ا د م ك ة واحد منهم من أ ج ل رفع الظلم فالعاصي لما ر أ ى هذا المنظر استجاب فجاء ب أ م و ا ل الرجل و أ ع ط ا ه ي ه واستمر هذا الحلف قائم و ظل قائما في ا ل ج ا ه ل ي ة و في ا ل إ س ل ا م النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح يقول قد دعيت في ا ل ج ا ه ل ي ة إ ل ى حلف لو دعيت إ ل ي ه في ا ل إ س ل ا م لاجبت حلف الفضول حلف الفضول فظل هذا الحلف حتى بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه و سلم و في ذلك أ ن الحسين بن علي رضي الله عنهما لما كان ضرمه والي ا ل م د ي ن ة اسمه الوليد و أ ب ى أ ن يعطيه حقه قال له الحسين هذا في زمن يزيد بن م ع ا و ي ة قال له الحسين والله لئن لم ترد لي حقي ل أ ن ا د ي ن بحلف الفضول فكان ممن يشهد هذا المجلس عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه م فقال عبد الله بن الزبير والله لئن نادى بحلف الفضول ل أ ش ه ر ن سيفي وما ينزل حتى ترجع له حقه أ و أ م و ت دونه ارجع له حقا خافوا فظل هذا الحلف قائم حتى في الاسلام اقره الاسلام لانه حلف فيه معاني ع ظ ي م ة وهذا من المعاني ا ل م ه م ة انه المسلمين اليوم يدخلون في اتفاقيات د و ل ي ة ويدخلون في معاهدات اذا كانت هذه المعاهدات مما فيه رفع ظ ل م عن الناس ليس بالضرر و ان يكون شيء اسلامي رفع المظالم حتى عن اي انسان في اقصى الارض فهذا يقره ا ل إ س ل ا م و ينادي به ا ل إ س ل ا م ل أ ن من أ ه د ا ف ا ل إ س ل ا م رفع الظلم ف ا ل إ س ل ا م أ ق ر هذا الحلف و كان النبي صلى الله عليه و سلم من المشاركين فيه بعد ذلك حدث حادث صغير غير ح ي ا ة النبي صلى الله عليه و سلم و هو أ ن خ د ي ج ة بنت خويلد و هي من بني عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي بن كلاب تشترك مع النبي صلى الله عليه و سلم هي عبد العزى بن قصي بن كلاب ه ي من نسب شريف أ ي ض ا كانت ا م ر أ ة غ ن ي ة جدا حتى يصفون غناها يقولون كانت تجارتها تعدل كل ت ج ا ر ة قريش ما عندها من ت ج ا ر ة يساوي كل ت ج ا ر ة قريش فكانت ا م ر أ ة ولا تستطيع ان تتاجر باموالها فماذا تفعل تقسم اموالها و توزع تعطي هذا جزء من اموالها يتاجر به تعطي هذا جزء اخر يتاجر توزع اموالها حتى ما ت ج م ع اموالها عند واحد فقد يخونها و لا ي أ خ ذ اموالها و كانت تعطي بعضهم أ ج ر ة م ق ط و ع ة و كانت تعطي بعضهم بالنسبه ما تربح لك نسبه منه ط ب ع ن ل أ ن ه ا ما كانت تستطيع أ ن تدقق بحكم كونها ا م ر أ ه ما تستطيع أ ن تشوف في السوق ماذا يحدث بالتفصيل و كذا فكانت تخشى أ ن ه يغشونها و يخدعونها فكانت تبحث عن ا ل أ م ن ا ء فسمعت بالنبي صلى الله عليه و سلم و هو قريب لها أ ي ض ا وسمعت عن شهرته بصدقه و أ م ا ن ت ه فدعته و طلبت منه أ ن ي أ خ ذ جزء من تجارتها و يذهب به إ ل ى الشام فالنبي صلى الله عليه و سلم وافق ف أ خ ذ ا ل ت ج ا ر ة و ذهب مع م ي س ر ة و كان عبدا عند خ د ي ج ة فذهب معه إ ل ى الشام ل ل ت ج ا ر ة في الطريق م ي س ر ة يرى أ ش ي ا ء ع ج ي ب ة أ و ل ا يرى الخلق و ا ل أ د ب هذا عبد و الناس ع ا د ة في العبيد تعاملهم ب ق س و ة و النبي صلى الله عليه و سلم في منتهى اللطف و منتهى ا ل أ د ب في ت ع ا م ل ه مع هذا العبد فتعجب من أ خ ل ا ق ه ثم ر أ ى أ ك ث ر من ذلك ر أ و ا ان و هم و ه سائرين ما في شمس عليهم غمامه فاشيه فوقهم فاعجب لهذا المنظر في طريقه أ ي ض ا في طريقه نزلوا عند الدير اللي كان فيه ب ح ي ر ة لكن ب ح ي ر ة في ذلك الوقت كان قد مات كان ب ح ي ر ة قد مات وتولى راهب اخر مكانه فهذا الراهب شاف هذه ا ل ق ا ف ل ة ا ل ص غ ي ر ة ما كان فيها الا النبي صلى الله عليه و سلم و ميسر شاف هذه ا ل ق ا ف ل ة ا ل ص غ ي ر ة فتعجب منها لما نزلت النبي صلى الله عليه و سلم راح و نزل تحت ش ج ر ة ف ر أ ى ان اغصان ا ل ش ج ر ة بدت تميل اغصان ا ل ش ج ر ة بدت تنزل تظل النبي صلى الله عليه و سلم فذهب يكلم ميسره قال من هذا بدي أ س ا ل عنا قال له ذ ا محمد بن عبد الله بدي أ س ا ل ع ن ن سبع عن أ ح و ا ل ه ا كذا قال بعدين استغرب م ي س ر ة ايش ا ل ا س ئ ل ة هذه كلها قال يعني ما سر سؤالك قال ا ر أ ي ت تلك ا ل ش ج ر ة كان ن ب ي صلى ا ل س ل م نزل في ش ج ر ة ب ع ي د ة عن طريق ا ل ق ا ف ل ة أ و عن طريق القوافل قال والله ما نزل تحت هذه ا ل ش ج ر ة قط إ ل ا نبي هذه ا ل ش ج ر ة ما جلس ما يجلس تحتها إلا إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء فتعجب م ي س ر ة ذهبوا إ ل ى الشام النبي صلى الله عليه و سلم أ ي ض ا ً ظهر من خلق في التعامل شيء أ ع ج ب و اعجب、وأعجب. خلق في التعامل التجاري سماحته و لطفه مع الناس و ر ف ت ب الضعيف و الفقير يسامحهم و يعطيهم ف أ ق ب ل عليه الناس فكان تجار قريش ماذا يفعلون كانوا يبيع بضاعتهم يرجعون النبي صلى الله عليه و سلم ما فعل ذلك لما باع ا ل ت ج ا ر ة التي عنده اشترى مكانها ت ج ا ر ة اشترى بضائع فباع الذي عنده وهوب المال اشترى بضائع ورجع بها الى م ك ة وباع الذي شراه من الشام باعه في م ك ة فربح مرتين ب ا ل ا ض ا ف ة الى اقبال الناس عليه فكان افضل ربح جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ا ض ا ف ة الى امانته فجاء بربح عظيم الى خ د ي ج ة ما جاءها احد بربح كما جاء ه ا به النبي صلى الله عليه وسلم فايضا ر أ ي ن ا كيف تعامل وهو فقير وغني ر أ ي كيف ن ا تعامل وهو ومع ر أ ي كيف ن ا ا ت ع ل م الوجهاء وكيف ر أ ي ن ا تعامل في الحرب و ا ل آ ن كيف يتعامل في ا ل ت ج ا ر ة فكل ما يتعلق ب أ ح و ا ل الناس و أ ح و ا ل المجتمع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ففرحت خ د ي ج ة به فرحا كبيرا وسرت له ثم جلست إ ل ى م ي س ر ة تساله تسئله عن أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها ذكر لها من أ ح و ا ل ه وذكر لها حال ا ل غ م ا م ة وذكر لها كلام الراهب وذكر لها أ خ ل ا ق ا ف أ ع ج ب ت بالنبي صلى الله عليه وسلم إ ع ج ا ب ا شديدا وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آ ن ذ ا ك خ م س ة وعشرين س ن ة وكانت خ د ي ج ة في ذلك الوقت عمرها أ ر ب ع ي ن س ن ة وكانت أ ر م ل ة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت مرتين وفي كل المرتين كان يموت زوجها فكانت أ ر م ل ة فمن ش د ة اعجابها بالنبي صلى الله عليه و سلم ارادت ان تتزوجه و كانت قبله ترد الخطاب ك ا ن س ا د ة م ك ة يخطبونها فتردهم لماذا كانت هي زهدت فيها في الزواج ما كانت تريد الزواج و كانت الناس يخطبونها لانها كانت ج م ي ل ة و كانت غ ن ي ة و كانت ش ر ي ف ة ح س ي ب ة فتجمع لها كل شيء تجمع لها كل شيء فعندها كان الناس يرغبون فيها ر غ ب ة ش د ي د ة و كانت هي التي تزهد فيهم لكنها لما ر أ ت هذا من احوال النبي صلى الله عليه و سلم اعجبت به فارادت ان تتزوجه فارسلت خ ا ط ب ة اسمها نفيس ة فجلست الى النبي صلى الله عليه و سلم قالت يا محمد لما لا تتزوج لما لا تتزوج قال من ق ل ة ذات اليد فقير ما عندي شيء ما عندي اموال لو عندي ما تزوجت فقالت هل لك في المال و الجمال و الحسب تتزوج و ح د ة عندها مال وهي ج م ي ل ة و ش ر ي ف ة فقال من قالت خ د ي ج ة بنت خويلد قال ومن لي ب خ د ي ج ة خ د ي ج ة ترد في واحد مثلي خ د ي ج ة ترد اشراف م ك ة تقبلني انا فقالت انا لك بها أ ن ا أ د ب ر الزواج تقبل قال نعم فرتبت نفيسه هذا الزواج و فعلا تواعدوا على ا ل خ ط ب ة و في اليوم الموعود ذهب النبي صلى الله عليه و سلم و معه عمه ح م ز ة معه عمه ح م ز ة ا بن عبد المطلب رضي الله عنه و قيل انه كان معه ايضا عمه ابو طالب و هذا الارجح و في روايه ة أ ب و طالب هو الذي خطب خ ط ب ة الزواج خ ط ب و ا خ د ي ج ة قيل من أ ب ي ه ا و قيل من ابن عمها أ ب و ه ا ه و ي ل د و قيل ابن عمها ورقه بن نوفل ف روايتين في هذا على كل حال تمت ا ل خ ط ب ة و كان مهرها رضي الله عنها عشرين بعيرا كان مهرها عشرين بعيرا فالنبي صلى الله عليه و سلم من أ ع م ا م ه و كذا دبروا لهذا المهر وتزوج خ د ي ج ة فكان أ ش ر ف زواج و أ ع ظ م زواج استمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم ب خ د ي ج ة خ م س ة وعشرين س ن ة خمسة سنة وعشرين لم يتزوج عليها وهذا فيه رد على الذين يطعنون في ك ث ر ة زواجه صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه ا ل م س أ ل ة لتزوج وهو شاب ل أ ك ث ر من الزواج وهو شاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خ د ي ج ة أ ح د إ ل ى أ ن ماتت كان عمره عند ذاك خمسين س ن ة فالنبي صلى الله عليه و سلم ما كان هذا همه و زواجه بعد ذلك كان لدواعي إ م ا لاظهار مكانه أ ح د من أ ص ح ا ب ه كزواجه من بنت أ ب ي بكر ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ و زواجه من بنت عمر ح ف ص ة رضي الله عنها حتى يظهر مكانه أ ص ح ا ب ه و يرفع ش أ ن ه م أ و ل أ س ب ا ب فيها ب ع ا ي ة ل أ ح د من أصحابه يعني من زوجات أ ص ح ا ب ه الذين لهم يعني ح ا ج ة ك أ م س ل م ة كانت عجوز الذي يريد ان يتزوج ز وحده ج و شابه هذا تزوج ام س ل م ة كانت عجوز حتى أ ن ه ا تطوعت بيومها ل ع ا ئ ش ة لكن لمكان ت أ ب و س ل م ة و م ك ا ن ت أ م س ل م ة لما مات أ ب و س ل م ة تزوجها أ و تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيه يعني احتواء ل ق ب ي ل ة من قبائل العرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفيه بنت حي بن أ خ ط ب وغيرها كانت أ س ب ا ب ك ث ي ر ة تدعوه للزواج غير الشغف بالنساء ولو كان هذا ا ل أ م ر لكان ا تزوج وهو شاب صلى الله عليه وسلم فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خ د ي ج ة حتى ماتت ورزق منها ا ل أ و ل ا د من أ و ل ا د ه صلى الله عليه وسلم من خ د ي ج ة القاسم والقاسم كان اكبر اولاده يقال انه مات وهو صغير من سنتين لكن ا ل ر و ا ي ة الارجح انه كبر حتى بلغ سن ركوب الخيل سبع سنوات هكذا ثم مات كذلك رزق منها عبد الله بعض الناس يخلطون عبد الله له القاب يسمى الطاهر و يسمى الطيب فبعض الناس يخلطون يقولون من ابناء النبي صلى الله عليه و سلم القاسم و عبد الله و الطاهر و الطيب الطاهر و الطيب هم ا نفسهم عبد الله هذه من القاب عبد الله و عبد الله ايضا مات و هو صغير مات و هو صغير القاسم مات قبل ا ل ب ع ث ة عبد الله مات بعد ا ل ب ع ث ة لكنه كان صغيرا و الذكر الثالث كان من ماريا ا ل ق ب ط ي ة هذا فيما بعد في ا ل م د ي ن ة لما اهداها له ا ل م ق و ق س فرزق منها ابراهيم ابراهيم مات في الرضاعه و هو رضيع ما كمل سنتين في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم يقول ف إ ن له م ر ض ع ة تكمل رضاعه في ا ل ج ن ة هؤلاء ا ل أ و ل ا د أ م ا البنات ف ر ق ي ة و زينب و أ م كلثوم و ف ا ط م ة رضي الله عنهن أ ج م ع ي ن كلهن كبر و كلهن أ د ر ك ا ل ب ع ث ة و كلهن أ س ل م فهؤلاء أ و ل ا د النبي صلى الله عليه و سلم البنات أ ي ض ا كلهن من بنات خ د ي ج ة فكل أ و ل ا د و ب ن ا ت صلى الله عليه و سلم من خ د ي ج ة إ ل ا إ ب ر ا ه ي م فهو من ماريا ا ل ق ب ط ي ة بعدما تزوج خ د ي ج ة خ د ي ج ة غ ن ي ة جدا فواسته بمالها ما يحتاج ا ل آ ن فكان يتاجر ب أ م و ا ل خ د ي ج ة كان يتاجر ب أ م و ا ل خ د ي ج ة ا ل آ ن انتهت ح ي ا ة الفقر انتهت ح ي ا ة الفقر على النبي صلى الله عليه و سلم عاش هذه ا ل ف ت ر ة كلها في الفقر ا ل آ ن عاش ح ي ا ة الغنى ايضا فجرب كل أ ح و ا ل الناس جرب الفقر في أ ش د أ ح و ا ل ه و جرب الغنى في أ ح س ن أ ح و ا ل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في ت ج ا ر ة خ د ي ج ة دون سفر ما كان يسافر كان يضارب لها كان هو الذي يعقد لها الصفقات مع التجار لكن ما عاد يسافر ظل في م ك ة صلى الله عليه وسلم استمرت أ ح و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خ د ي ج ة إ ل ى ا ل ب ع ث ة خمسه عشر س ن ة قبل ا ل ب ع ث ة من خ م س ة وعشرين كان ع م ر ه إ ل ى ا ل ب ع ث ة كما تعلمون أ ر ب ع ي ن س ن ة في خلال هذه ا ل ف ت ر ة حدثت أ ح د ا ث ب س ي ط ة من أ ه م ا ل أ ح د ا ث التي حدثت تجديد بناء ا ل ك ع ب ة تجديد بناء ا ل ك ع ب ة ذلك أ ن ا ل ك ع ب ة أ ص ا ب ه ا أ م ر قيل أ ص ا ب ه ا سيل والسيول تعرفون في م ك ة ش د ي د ة وكانت تتجمع بالذات عند ا ل ك ع ب ة ف أ ح د السيول ا ل ش د ي د ة جدا أ ص ا ب ا ل ك ع ب ة فزعزعها ما انهارت ما انهدت لكن تخلخلت بدات حجارتها تكاد تسقط هذه هي ر و ا ي ة الرواية الأخرى ان ا م ر أ ة كانت تجمرها كانت تبخرها فطارت شراره منها فاشتعلت استار ا ل ك ع ب ة فاشتعلت ا ل ك ع ب ة فتزعزع البناء تخلخل البناء بسبب اشتعال النار هذه الروايتين على كل حال كان واضح ان ا ل ك ع ب ة ك ا ن تسقط ت و كان لا بد من ت ج د ي د ه ا فاجتمع ساده م ك ة في دار النوى و اتفقوا على انه لا بد من تجديد بناء ا ل ك ع ب ة الان بداوا يفكرون كيف سيبنونها لا بد لها من ح ج ا ر ة لا بد لها من اخشاب ثم هم لا يعرفون ص ن ع ة بناء ا ل ح ج ا ر ة ما يعرفون كيف يبنون ا ل ك ع ب ة ب ا ل ح ج ا ر ة بناء م ك ة اهل م ك ة بناءهم طين يعرفون البناء بالطين والمك و ا ل ك ع ب ة ليست بناء طين بناء حجر بناها ابراهيم واسماعيل عليه السلام بناء الحجر كان معروف في الشام ليس معروف في م ك ة فما يعرفون كيف يبنونها فاحتاروا ماذا يفعلون ويعلمون أ ن بناء الحجر يحتاج إ ل ى أ خ ش ا ب وما كان عندهم أ خ ش ا ب أ خ ش ا ب ط و ي ل ة ما كان عندهم أ خ ش ا ب ط و ي ل ة فماذا يصنعون ف ت أ ت ي ا ل أ خ ب ا ر سبحان الله أ ن س ف ي ن ة تحطمت عند ج د ة ويسمونها ج د ة تحطمت عند ج د ة وسقطت منها البحر رمى على الشاطئ أ خ ش ا ب ط و ي ل ة ف ج ئ بها إ ل ى م ك ة فقالوا هذا أ و ل التيسير ا ل أ خ ش ا ب جاءت لوحدها ثم بعد أ ي ا م يباع في م ك ة عامل قبطي عبد قبطي يحسن بناء ا ل ح ج ا ر ة يعرف كيف يبني بالحجاره هذا هذا ف ي ص ي ر آ خ ر ا ل آ ن في واحد يعلمنا كيف نبنيها ف ا ل آ ن قالوا ا ل آ ن نجمع ا ل أ م و ا ل نجمع ا ل أ م و ا ل و اشترطوا على أ ن ف س ه م شروط قالوا هذا ا ل ك ع ب ة بيت الله أ ش ر ف بيت أ ف ض ل مكان لا تبنى إ ل ا بمال طاهر و عرفوا المال الطاهر قالوا لا يدخل فيه مهر بغي ن أ م و ا ل ز ن ا ل أ ن بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري و ي أ خ ذ منهم أ م و ا ل ب أ ج ر ة الزنا هذه فقالوا أ ي واحد أ م و ا ل من هذا ما يشترك معنا و لا يدخل معنا في بناء البيت ما له ظلم أ ي واحد من التجار معروف أ ن يظلم الناس ما ا ن د خ ل معنا في بناء البيت ولا يدخل م ع ن ا مال ر ب ا مع أ ن الربا عادي ويتعاملون فيه لكن يعرفون أ ن ه خبيث قبل أ ن يحرم ا ل إ س ل ا م يعرفون أ ن ه خبيث لكن يتعاملون فيه فاشترطوا على أ ن ف س ه م ما يدخل في البيت مع الربا ف ب د أ و ا يجمعون ا ل أ م و ا ل و ا ل آ ن ب د أ و ا يهدمون ا ل ك ع ب ة حتى يعيدوا بناءها فلما أ ر ا د و ا يهدم و ا ا ل ك ع ب ة خافوا كلهم خائف ليش س ا د ه قريش كلهم شهدوا ما حدث ل أ ب ر ه ه لما فكر يهدم ا ل ك ع ب ة ما ذ ا حدث له شافوها بعيونهم ا ل آ ن هم يهدمونها ب أ ن ف س ه م فخافوا خوف شديد فكل واحد يقول الثاني أ ن ت أ ه د م ه ا فكلهم رفض يهدمها الان هم عازمين يهدمونها لكن خايفين الى ان قال الوليد ابن ا ل م غ ي ر ة ابو خالد قال انا اهدم فاخذ المعول و ذهب و ب د أ يهدمها ما بين الركن اليماني و الحجر الاسود ب د أ يضربها فبدت ح ج ر ت ه ا تتساقط و ظل يضربها حتى تعب قال يلا ق و م ساعدوني قالوا لا نخليك الى غ د نشوف شو يصير فيك إ ذ ا ما صار فيك شيء ساعدنا ك إ ذ ا صار فيك شيء ر ج ع ل ل ح ج ا ر ة مكانه وفعلا تركوا ا ل أ م ر ما اشتغلوا يوم كامل إ ل ى ثاني يوم جاء الوالد ابن ا ل م غ ي ر ة و مع اولادها حملين المعاول ف ب د أ و ا يهدمونها عندها ط م أ ن الناس ف ب د أ و ا يهدمونها وهم يدعون يقولون اللهم ل م نزل اللهم ل م نزل اللهم لا ن ر ي د إ ل ا خير ا خايفين فيدعون الله أ ن احنا ما نريد ش ر نهدمها عشان نعيد بناءها ما نهدمها إ ه ا ن ة لها فهدموا ا ل ك ع ب ة ا ل ك ع ب ة بناءها عندما هدموها لم يكن كبناءها ا ل آ ن يختلف كانت ا ل ك ع ب ة م ب ن ي ة وفيها حجر إ س م ا ع ي ل هذا القوس كان مبني أ ي ض ا جزء من بناء ا ل ك ع ب ة وكان ا ل ك ع ب ة لها بابان باب في المكان اللي نعرفه ا ل آ ن و باب في ا ل ج ه ة ا ل م ق ا ب ل ة و كان البابان في ا ل أ ر ض و كان البابان مفتوحان فكان الناس يدخلون داخل ا ل ك ع ب ة يدخلون من باب و يخرجون من الباب ا ل آ خ ر هكذا وصف ا ل ك ع ب ة كما وصفها النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح في البخاري يقول النبي صلى الله عليه و سلم ل ع ا ئ ش ة لما فتح م ك ة قال يا عائشه لولا أ ن قومك حديث أ ه د بكفر لهدمت ا ل ك ع ب ة ولبنيتها على قواعد إ ب ر ا ه ي م و لادخلت فيها الحجر و لجعلت لها بابين يدخل الناس من أ ح د ه م ا و يخرجون من ا ل آ خ ر هذا وصف ا ل ك ع ب ة في الصحيح لما قريش أ ر ا د ت تبني ا ل ك ع ب ة و جمعوا ا ل أ م و ا ل كانت ا ل أ م و ا ل ق ل ي ل ة جدا ما تكفي ل بناء كل ا ل ك ع ب ة فقالوا نبني منها ما نستطيع كانما هم خيارين اما ي أ ت و ا باموال ج د ي د ة قد تكون خ ب ي ث ة او يبنوها ن ا ق ص ة ففضلوا ان يبنوها ن ا ق ص ة على ان يبنوها باموال خ ب ي ث ة في اموال لكن اموال ربا او ظلمه و غيرها ما يريدونها الاموال ا ل ط ا ه ر ة كانت ق ل ي ل ة جدا ما تكفي بناء بيت الله عز و جل فقالوا نكتفي بما نستطيع ف ب د أ و ا يزيلون ا ل ح ج ا ر ة يضعونها على جنب و ب د أ و ا يحفرون ا ل أ س ا س حتى يعيدوا بناء ا ل أ س ا س فظلوا يحفرون ا ل أ س ا س حتى وصلوا إ ل ى أ ح ج ا ر خضراء في أ س ا س ا ل ك ع ب ة ك أ س ن م ة الجمال أ ح ج ا ر خضراء م د ب ب ة م ت ش ا ب ك ة حجر جنب حجر فتعجبوا منها ف أ ر ا د واحد منهم أ ن يحركه فوضع مقلاع ح د ي د ة تحت الحجر ف أ ر ا د أ ن يرفع هذا ح ج ر ا ل أ خ ض ر فظهر من تحته نور شديد كاد ي ع م الرجل و سقط منه المقلاع و رجع الحجر إ ل ى مكانه فقالوا لا تحركوها ابنوا عليها ف أ ز ا ل و ا ا ل أ س ا س حتى ظهرت كل هذه ا ل أ ح ج ا ر الخضراء و ب د أ و ا يبنون فوق هذه ا ل أ ح ج ا ر الخضراء وضعوا ا ل أ س ا س فوقها وهكذا بداوا إ ل ى أ ن وصلوا إ ل ى حجر ا ل ز ا و ي ة الحجر ا ل أ س و د اللي م ن ه سينطلق باقي البناء ف ا ل آ ن كل واحد منهم يريد أ ن يضع الحجر ا ل أ س و د و الحجر ا ل أ س و د هو أ ش ر ف ا ل أ ح ج ا ر في ا ل أ ر ض عقيدتنا فيه انه أ حجر لا يضر و لا ينفع كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال عندما جاء يقبل الحجر الاسود فقال بصوت عال يسمع ي الناس قال والله اني لاعلم لا انك حجر لا تضر و لا تنفع و لولا اني ر أ ي ت النبي صلى الله عليه و سلم يقبلك ما قبلتك فنحن نقبل الحجر الاسود ليس لان الحجر يضر او ينفع و ليس لاننا نقدس هذا الحجر الاسود اعتقادا انه فيه شيء من ا ل ا ل و ه ي ة لا ولكن اتباعا ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم لولا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلنا حجر لا ينفعنا ولا يضرنا لكنها س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قبل الحجر ا ل أ س و د ل أ ن ه من أ ح ج ا ر ا ل ج ن ة هذا الحجر ليس من ا ل أ ر ض هذا من ا ل ج ن ة والحجر ا ل أ س و د قصته ط و ي ل ة ذكرنا كيف أ ن ه اتي به ل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لما كان أ ر س ل إ س م ا ع ي ل يبحث عن حجر ليكون حجر ز ا و ي ة حجر أ س ا س فرجع وجد الحجر عند أ ب ي ه وفي ر و ا ي ة أ ن ه كان أ ب ي ض ا ما كان أ س و د ا وسودته ذنوب بني آ د م في ق ص ة الحجر ا ل أ س و د هكذا ولو كان استطراد أ ن ه ظل الحجر ا ل أ س و د طبعا في ا ل ك ع ب ة إ ل ى أ ن جاء ا ل ق ر ا م ط ة و ا ل ق ر ا م ط ة ف ر ق ة منحرفه في ظهرت في تاريخ ا ل إ س ل ا م وسيطرت على الحجاز وسيطرت على م ك ة و كانوا في من ش د ة انحرافهم ارادوا بناء ك ع ب ة اخرى و فعلا بنوا ك ع ب ة اخرى في هجر هجر اللي هي م ن ط ق ة الاحساء و قيل البحرين فبنوا لهم بنوا لهم ك ع ب ة في ذلك المكان و عشان يجعلوا الناس يحجوا اليها نقلوا الحجر الاسود كسروه من ا ل ك ع ب ة و نقلوه الى كعبتهم في هجر وظل الحجر ا ل أ س و د في كعبتهم ستين س ن ة وقيل عشرين س ن ة في ر و ا ي ا ت ظل عندهم هذه ا ل ف ت ر ة إ ل ى أ ن استطاع المسلمين أ ن يرجعوا لقوتهم من جديد وفتحوا ه ج ر م ر ة أ خ ر ى و أ خ ذ و ا الحجر ا ل أ س و د لكن كان قد تكسر كسروه فجمعه المسلمون اللي فيكم شاف الحجر ا ل أ س و د يرى ح ج ا ر ة ص غ ي ر ة هكذا حجاره سوداء ص غ ي ر ة وجمبها الحجر ا ل أ س و د هذه ا ل ح ج ا ر ة السوداء هي الحجر ا ل أ س و د هذا الذي بقي منه والباقي ليس من الحجر ا ل أ س و د الباقي هو حجر عقيق ع ج ي ن ة عقيق جمعوها عشان يجمعوا بها الحجر ا ل أ س و د لكن الحجر ا ل أ س و د هو هذه البقعه التي ترونها السوداء هذا الذي بقي من الحجر ا ل أ س و د بسبب تكسير القرارنطه له لعنه م النبوه فلما وصل ط ر ي ش الى بناء الكعبه في بناء الكعبه الى الحجر الاسود الكل يريد شرف وضع الحجر ا ل أ س و د أ ك ب ر شرف م ر ة و ا ح د ة في التاريخيه ما في غيرها يعني ب ا ل ن س ب ة لهم ما يتكرر هذا الشرف السقايا الرفاده ذ ا ا ل أ م ر يتكرر لكن هذا م ا يتكرر ف ب د أ النزاع بينهم عندها لما اشتد ا ل أ م ر أ ق س م بنو عبد الدار بنو عبد الدار هم المسؤولين عن ا ل ك ع ب ة هم حجبه ا ل ك ع ب ة قالوا نحن حجبه الكعبه والله ما يضع الحجر ا ل أ س و د غيرنا ف أ ت و ا بجفنه اناء فيه دم ووضعوا أ ي د ي ه م في الدم ورفعوها قالوا, قالوا والله ما يضع الحجر ا ل أ س و د غيرنا إ ل ا بالدم بنو مخزوم لما ر أ و ا هذا المنظر ج ا ء و ا بجفنه دم وحطوها قالوا والله ما يضعها غيرنا إ ل ا بالدم بني عدي بن كعب أ ي ض ا ج ا ء و ا بجفنه دم فصارت ا ل م س أ ل ة ك ا ه تشتعل ت ا ل آ ن كل من جاهز للقتال وكلهم حالفين إ ن ما ح د يحط هذا الحجر إ ل ا هم انظروا على أ ي ق ض ي ة فيها شرف مستعدين يفنوا أ ن ف س ه م كان الناس يتقاتلون على الدرهم والدينار والنساء وهؤلاء يتقاتلون على الشرف فهذا من ش أ ن العرب وحرصهم على م س أ ل ة الشرف و ا ل ن خ و ة في ق ض ي ة الشرف عندها كان في رجل حكيم و يقال كان أ ك ب ر قريش سنا يقولون عمر في ذلك الوقت مئه و عشرين س ن ة اسمه أ ب و م ي ة ا بن ا ل م غ ي ر ة فقال يا قوم علامات سفنوا انفسكم اتقاتلت من يبقى في م ك ة من يبقى من قريش كلكم زادت م ك ة من يبقى فتعاهدوا على تحكيم أ ح د الناس يحكم بينكم فوافقوا وتعاهدوا على القبول بالتحكيم ف س أ ل و ا أ ب و أ م ي ة قالوا من نحكم كلنا راضين بالتحكيم من نحكم قال تحكمون أ و ل من يدخل من باب بني ش ي ب ة فقال قالوا نعم فجلسوا ينتظرون بينما هم ينتظرون ادخل النبي صلى الله عليه و سلم من باب بني ش ي ب ة فقالوا الصادق ا ل أ م ي ن الصادق ا ل أ م ي ن رضينا رضينا الكل أ ج م ع على ا ل م و ا ف ق ة على حكم النبي صلى الله عليه و سلم وهذا أ ي ض ا مشهد آ خ ر كيف يكون حكم كيف يكون قاض ي كيف يصالح بين الناس كيف يتصرف بحكمه حتى ينزع الخصوم ة بين الناس بس ليست س ه ل ة و أ ي خ ط أ ممكن يؤدي إ ل ى إ ف ن ا ء قريش وقتال في قريش فلا بد أ ن يتصرف في منتهى ا ل ح ك م ة عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف النزاع الذي بينهم نزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الشريف ووضعه على ا ل أ ر ض وحمل الحجر ا ل أ س و د بيديه الشريفتين ووضعها وضع الحجر ا ل أ س و د على الثوب ثم نادى س ا د ة قريش من كل القبائل من كل الفروع、له. وقالهم احملوا الثوب ر ف ع و ه فكلهم اشتركوا في حمل الحجر ا ل أ س و د حتى رفعوه إ ل ى مكانه فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعه من الثوب ووضعه في مكانه بيديه الشريفتين فالذي وضع الحجر في هذا المكان هو النبي صلى الله عليه وسلم فنزع عنه م هذا ا ل ف ت ي ر من الخصومه و أ ن ق ذ قريش من كارثه ه ا ا ت ت ح ل بها بحكمته صلى الله عليه وسلم هذا من أ ه م ا ل أ ح د ا ث التي حدثت قبل ا ل ب ع ث ة واستمرت حياته صلى الله عليه وسلم ح ي ا ة ع ا د ي ة ليس فيها شيء يذكر إ ل ا في ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ي ر ة قبل ا ل ب ع ث ة ذلك أ ن ه في ا ل أ ي ا م ا ل أ خ ي ر ة قبل ا ل ب ع ث ة حدث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حبب اليه التعبد التحنث صار يحب يتعبد فكان من عادته في السنين ا ل أ خ ي ر ة قبل ا ل ب ع ث ة أ ن ه يخرج في كل عام إ ل ى غار حراء وغار حراء الذي راه منكم هو غار صغير بعض الكهوف تكون ك ب ي ر ة يعني م س ا ح ة ش ا س ع ة لا هذا غار صغير ما يسع إ ل ا يعني شخص أ و شخصين هكذا قليلا صغير جدا وفي أ ع ل ى الجبل ما يصل إ ل ي ه ا أ ح د إ ل ا ب م ش ق ة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إ ل ي ه ل أ ن ه ما يريد أ ح د معه كان يريد أ ن يكون وحده يتعبد الله سبحانه وتعالى وهذا الكهف الصغير الغار الصغير يطل له ف ت ح ة تدخل إ ل ي ه لكن له ف ت ح ة أ خ ر ى تستطيع تنظر منها تشاهد منها ا ل ك ع ب ة ف الذي دخل غار حراء يستطيع أ ن يرى ا ل ك ع ب ة من غار حراء فكان وهو جالس ينظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة ويتعبد في هذا الغار كان يذهب أ ي ا م في كل س ن ة يذهب أ ي ا م وكان يحب أ ن يذهب في رمضان إ ل ى العام الذي قبل ا ل ب ع ث ة في العام الذي قبل ا ل ب ع ث ة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار شهرا كاملا ما كان يجلس ش ه ر ك ا م ل إ ل ا ف يذلك ا ل ع ا م جلس شهرا كاملا حبب إ ل ي ه التعبد وكان ينزل أ ح ي ا ن ا يذهب إ ل ى أ ه ل ي أ ت ي ز التفقد د ي أ ح ويرجع ا ل ه و فكان وهو في طريقه في ا ل س ن ة ا ل أ خ ي ر ة هذه قبل ا ل ب ع ث ة كان وهو في طريقه يسمع من يناديه يقول السلام عليك يا رسول الله فيتلفت ينظر ما في أ ح د ف يقول ش ك ي النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ت جبريل بعدين لما جاءه الوحي قل يا جبريل أ ن ا لما كنت قبل البعثه كنت أ س ي ر ف أ س م ع من ينادي السلام عليك يا رسول الله من الذي كان يناديني قال تلك الحجر والشجر كانوا يسلمون عليك يا رسول الله ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحدث له أ م ر آ خ ر قبل البعثه كذلك وهو الرؤيه ا ل ص ا د ق ة الرؤيه ا ل ص ا د ق ة ذلك أ ن ه ما كان يرى رؤيا ما كان يرى حلم في المنام إ ل ا ويحدث كما ر آ ه في ثاني يوم ي أ ت ي كفلق الصبح يعني مما ث ل ي أ ت ي الصبح تتحقق هذه الرؤيه ما يرى رؤيا إ ل ا وتتحقق تقول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إ ن من علامات ا ل ن ب و ة الرؤيا ا ل ص ا د ق ة كمن علامات ا ل ن ب و ة مؤشرات ا ل ن ب و ة هذه الرؤيا ا ل ص ا د ق ة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا ا ل ص ا د ق ة جزء من ست وثلاثين جزء من ا ل ن ب و ة فهي من ع ل ا م من اجزاء ا ل ن ب و ة ي ه ب ه ا الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده كان هذه أ ح و ا ل ه صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن كان ذلك اليوم المشهود الذي غير التاريخ وغير تاريخ المسلمين وتاريخ البشر وتاريخ ا ل أ ر ض في ا ل ر أ ي ا ل أ ر ج ح في ل ي ل ة السابع والعشرين من رمضان ل ي ل ة السابع والعشرين من رمضان في يوم البعث يوم ا ل ر س ا ل ة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء يقول وبينما أ ن ا جالس في غار حراء إ ذ ف ج أ ة خرج علي رجل جاءه جبريل عليه السلام في ص و ر ة رجل ما جاءه في ص و ر ة ملك يقول رجل جاءني رجل يلبس ا ل أ ب ي ض من الثياب ومعه إ ن ا ء من ديباج ديباج هو من أ ن و ا ع الحرير وفيه كتاب يقول ف ج أ ة ظهر علي هذا الرجل ف أ ف ز ع ن ي ف ج أ ة هكذا ما في صوت ما في إ ش ا ر ة خرج هذا الرجل ف أ ف ز ع ن ي خفت فتقدم نحوي وقال يا محمد ا ق ر أ ومد ا ا ل لي ل الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف قال ما أ ن ا بقارئ ما أ ن ا بقارئ يعني لا أ ع ر ف ا ل ق ر ا ء ة كان أ م ي ا صلى الله عليه وسلم لا يعرف ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة لو كان يعرف ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة لطعنوا فيه قالوا انت الذي أ ل ف ت ا ل ق ر آ ن لكن كلهم يعرفون أ ن ه أ م ي لا يعرف أ ن ي ق ر أ ولا يكتب يقول فغتني غته كادت تخرج منها روحي ضمني اعتنقني وضمي ض م ة من شدتها حسيت روحي راح تطلع فزاد خوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ا ق ر أ فقال ما أ ن ا بقارئ فغتني غ ت ة ك ا ل أ و ل ى وقال لي يا محمد ا ق ر أ فقال ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ما أ ن ا بقارئ يقول فغتني غ ت ة ث ا ل ث ة حتى ك ن ت أ م و ت وقال يا محمد ا ق ر أ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ا ق ر أ خلاص ايش ا ق ر أ فقال جبريل عليه السلام ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ا ق ر أ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم إ ل ى هذا الحد من س و ر ة العلم فقط هذه كانت أ و ل آ ي ا ت تنزل من ا ل س م ا ء نزلت هذه ا ل آ ي ا ت في س و ر ة في ل ي ل ة القدر إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر في شهر رمضان شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه القران ف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ا ت اختفى هذا الرجل رح فخاف النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا ايش هذا الذي حدث له في هذا الوقت كانت خ د ي ج ة بقلب ا ل ز و ج ة ا ل م خ ل ص ة لزوجها ا ل م ح ب ة لزوجها أ ح س ت أ ن في شيء حدث لمحمد ل سبحان الله في هذه ا ل ف ت ر ة ف أ ر س ل ت غلمانها ويبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أ ن ه في غار حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ف ت ر ة نزل من غار حراء يجري من ش د ة الخوف ب د أ يجري يركض وصل الغلمان إ ل ى الغار ما في ه أ ح د ف ب د أ و ا يبحثون عنه في كل مكان وهو يجري نحو م ك ة في الطريق نحو م ك ة ف ج أ ة ولا سمع صوت من السماء ينادي يا محمد يقول فرفعت ر أ س ي و إ ذ ا أ ع ج ب منظر يمر على ا ل إ ن س ا ن أ ب د ا يقول ف ر أ ي ت جبريل عليه السلام جالس على عرش في الهوى عرش في السن ه و في ا ل له س ت م ا ئ ة جناح الله سبحانه وتعالى يصف ا ل م ل ا ئ ك ة اولي ا ج ن ح ة مثنى وثلاث ورباع يزيد في ل خ ل ق ما يشاء سبحانه فجبريل عليه السلام له س ت م ا ئ ة جناح وكان جالسا على عرش في السماء في الهواء ي م ل أ ما بين المشرق والمغرب ي م ل أ السماء يقول فما ا ت ف ت إ ل ى مكان إ ل ا أ ر ا ه كل ما كان ا ت ف ت أ ر ا ه و هو ينادي يا محمد أ ن ت رسول الله و أ ن ا جبريل يا محمد أ ن ت رسول الله و أ ن ا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم من ش د ة الخوف واقف في مكان ما يستطيع يتحرك هذا المشهد وصفه الله سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل هو شديد القوى جبريل هو رئيس ا ل م ل ا ئ ك ة و عظيم ا ل م ل ا ئ ك ة و المتفرد من ا ل م ل ا ئ ك ة ب إ ي ص ا ل ا ل ر س ا ل ة ل ل أ ن ب ي ا ء ما في أ ح د ينقل الوحي إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل إ ل ا جبريل و هو زعيم ا ل م ل ا ئ ك ة قائد ا ل م ل ا ئ ك ة شديد القوى من قوته أ ن ه بطرف جناحه بطرف جناح من أ ج ن ح ت ه قلب ق ر ي ة ك ا م ل ة فجعلها جعل عاليها س ا ف ل ة صور م د ي ن ة ك ا م ل ة بطرف جناحه يقلبها فهذا من قوته عليه السلام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 علمه شديد القوى ذو م ِ ر َّ ة ٍ فاستوى وهو ب ا ل أ ُ ف ُ ق ِ الاعلى ثم دنا فتدلى َ فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما ر ى ه ذ ا رؤية رؤية حقيقية ليست ليست, وهم ليست خيال رؤية حقيقية وهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ى جبريل على هذه ا ل ص و ر ة على شكل الحقيقي إ ل ا مرتين في كل بعثته صلى الله عليه وسلم ا ل إ ن س ا ن البشر ما يتحمل أ ن يرى الملاك فكان جبريل عليه السلام ي أ ت ي ب ص و ر م خ ت ل ف ة ي أ ت ي ب ص و ر ة إ ن س ا ن ي أ ت ي ب ص و ر ة قلقات جرس ي أ ت ي ب ص و ر م خ ت ل ف ة ما أ ت ا ه بصورته ا ل ح ق ي ق ي ة إ ل ا مرتين ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى هذه عند البعث و ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة في ا ل إ س ر ا ء والمعراج يقول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما ر أ ى أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى راه م ر ة ث ا ن ي ة متى عند س د ر ة المنتهى هذه ا ل ن ز ل ة ا ل أ خ ر ى ا ل م ر ة الاخرى التي ر آ ى فيها عند س د ر ة المنتهى فقط فكان مشهد عجيب جدا ً جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه ما س ط ع يتحرك من ش د ة الخوف والفزع وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما التفت هو أ م ا م ي ي م ل أ السماء وظل ف ت ر ة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال وهو ينظر إ ل ى جبريل ثم ذهب جبريل عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق فورا فزع نحو بيته ر أ ت ه خ د ي ج ة عرفت أ ن ه في منتهى الفزع وكان يرجف يرجف من ش د ة الفزع ويقول زملوني دثروني غطوني فغطته خ د ي ج ة حتى ه د أ النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ت ه قالت ما حدث لك فوصف لها شرح لها ما حدث له قالت لعلك خفت أ ن يكون أ ص ا ب ك شيء مسك شيء يعني من الجن فقال نعم قالت لا و الله لا و الله شوف ا ل ث ق ة و الله ما يصيبك شيء ما يصيبك مكروه ف إ ن ك تصل الرحم ة و تصل لرحمك و تعين الضعيف و تمنع المكروب و تعين ذي ا ل ح ا ج ة كل أ خ ل ا ق ك ك ر ي م ة كل أ خ ل ا ق ك ر ح ي م ة ما يمكن يصيبك ش ر و تركته حتى ه د أ ثم أ خ ذ ت ه إ ل ى ابن عمها و ر ق ا بن نوفل و ر ق ا بن نوفل كان قد تنصر و سنذكر ق ص ة تنصيره ما بعد إ ن شاء الله كان قد تنصر و كان يتعلم كتب أ ه ل الكتاب و كان يعلم أ ن هذا زم النبي و يعرف أ ح و ا ل ا ل أ ن ب ي ا ء فجاءت خ د ي ج ة بالنبي صلى الله عليه و سلم فشرح ل و ر ق ا بن نوفل ما راه و و ر ق ه متعجب ويسمع ويسمع كل العلامات التي يريدها م و ج و د ة فقال الله أ ك ب ر والله لقد جاءك الناموس ا ل أ ك ب ر الذي أ ن ز ل على موسى الناموس ا ل أ ك ب ر يقصدون به جبريل من أ س م ا ئ ه الناموس ا ل أ ك ب ر ومن أ س م ا ئ ه الروح القدس وذلك لما يقال في ا ل ق ر آ ن ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه ا روحنا يعني جبريل تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة والروح فيها يعني جبريل ل أ ن من أ س م ا ء الروح أ و الروح القدس فقال والله لقد جاءك الناموس ا ل أ ك ب ر الذي أ ن ز ل على موسى ولم يقل عيسى لماذا ل أ ن ما كانوا يعتقدون أ ن عيسى نبي كانوا يعتقدون أ ن ه بعضهم يعتقد أ ن ه إ ل ه كما في ع ق ي د ة التثليث لكن ع ق ي د ة و ر ق المنوفل و من كان على عقيدته انه درجه ما بين ا ل أ ن ب ي ا ء و بين ا ل أ ل و ه ي ة ما هو شرك كامل لكن ما هو أ ي ض ا توحيد كامل فما قال الذي أ ن ز ل على عيسى قال الذي أ ن ز ل على موسى ثم قال ك ل م ة ع ج ي ب ة قال والله قال يا ليتني كنت في هاجد ع ا ف أ ن ص ر ك نصر ا عزيزا حين يخرجك ق و مك يا ليتني كنت شاب عشان أ ن ص ر ك لما قومك يطردونك من م ك ة فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ي و مخرجي هم أ ن ا يطردوني ماذا فعلت عشان يطردوني أ ن ا ابن سيد من ساداتهم وحسيب من شرفائهم وكريم من كرماءهم ومعروف أ خ ل ا ق ي يعني هذا المعنى لماذا يطردوني فقال له ورق يعلمه منهج ا ل أ ن ب ي ا ء من ا ل ل ح ظ ة ا ل أ و ل ى قال والله ما جاء أ ح د بما جئت به إ ل ا أ و د ي فكان هذا م ب د أ الوحي و م ب د أ البعث النبي صلى الله عليه و سلم نبئ بهذه ا ل آ ي ا ت و لم يرسل و الفرق بين ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة أ ن ا ل ن ب و ة النبي ي أ ت ي ه الوحي و لا يؤمر بالتبليغ لا يؤمر ب ا ل ر س ا ل ة هذا على أ ح د ا ل أ ق و ا ل و الرسول هو الذي يؤمر ب ا ل ر س ا ل ة و ذلك العلماء يقولون نبئ ب إ ق ر ا كان صار نبيا لكن ما أ م ر أ ن يبلغ أ ح د و أ ر س ل ب ا ل م د ت ر ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث ما حدث شيء وفتر الوحي وهذه ا ل م س أ ل ة التي يسميها العلماء ف ت ر ة الوحي ف ت ر ة الوحي يعني انقطع الوحي فتر وظل انقطاع الوحي بعض العلماء يخطئ يقولون ثلاث سنين وهذا خ ط أ شنيع انقطع الوحي على أ ر ج ح الروايات س ت ة أ ش ه ر نصف س ن ة ما في شيء ه د أ ت ا ل م س أ ل ة وترك ا ل أ م ر خلال أ ش ه ر هذه مات ورقه ابن نوفل فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ر أ ي ت و ر ق ة ابن نوفل في ا ل ج ن ة ليش ل أ ن كان عازم على ا ل إ س ل ا م ب ا ل ن ي ة ما أ س ل م لانه أ ن م ما ل ب ي صلى ل ل ا عليه ل و س ما م طلب من أ ح د ان يسلم ما امر ب ا ل ر س ا ل ة لكن ل أ ن ه كان عازم على ا ل إ س ل ا م بنيته دخل ا ل ج ن ة فهذا من فضل الله عليه أ ن ختم له مع أ ن ه مات قبل ا ل ر س ا ل ة لكن ختم له ب ا ل إ ي م ا ن انقطع الوحي س ت أ ش ه ر النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى كان خايف خوف شديد لكن مع ا ل أ ي ا م ب د أ يشتاق للوحي حتى صار يخرج إ ل ى الصحراء ينتظر أ ن ي أ ت ي ه جبريل وهذا هو المقصود بانقطاع الوحي الهدف من انقطاع الوحي أ ن يتعود النبي صلى الله عليه وسلم يالف هذه ا ل م س أ ل ة يذهب عنه الفزع ويصبح مشتاق لها مستعد لها وفعلا تم هذا ا ل أ م ر فبعدما كان فزعا صار يخرج ينتظر أ ن ي أ ت ي ه جبريل وفي ل ي ل ة ك ر ي م ة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه م ت غ ط متدثر جاءه جبريل عليه السلام ا ل آ ن ب ا ل ر س ا ل ة يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر ا ل آ ن ا ل أ م ر ب ا ل إ ن ذ ا ر ا ل آ ن ا ل أ م ر ب ا ل ر س ا ل ة قم ف أ ن ذ ر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ف ه ج ر ولا ت م ن تستكثر ولربك فاصبر إ ل ى هذا المقدار ولربك فاصبر يعني ب د أ ا ل أ ذ ى ا ل آ ن وتتابع الوحي استمرار كل ش و ي ة تاتيه ياتيه الوحي فجاءته يا أ ي ه ا ا ل م ز م ن قم الليل إ ل ا قليلا عمر عمر بالعباده ة ا ل وجاءته الضحى والضحى والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلا هذا الانقطاع الذي حدث في الوحي ما كان توديعا من الله لك ولا كان هجرانا ما قلا ما هجر ما كان الله يهجرك ما ودعت ربك وما قلا ما هجرك الله عز وجل لكن كان المقصود أ ن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي وتتابعت الايات آ ي ت تتابعت ا ل آ قبل النبي صلى الله عليه وسلم في م س أ ل ة التوحيد كان هناك اناس موحدين كان هناك اناس موحدين في ا ل ج ز ي ر ة قلائل لكنهم اهتدوا من هؤلاء القلائل كان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع مع عثمان عثمان بن الحارث و و ر ق بن نوفل ي ث ل ا ث ة هؤلاء كانوا متضايقين من ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م وهذا قبل ا ل إ س ل ا م فقالوا نبحث عن د ي ن الحق فذهبوا يبحثون عن الدين الحق ف ب د أ و ا يتجولون ي س أ ل و ن عن أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض ف أ م ا عثمان و أ م ا و ر ق ة فتنصر و أ م ا زيد بن عمرو بن ن و ي ل ف س أ ل من أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض فدلوه على رجل وكان يهوديا قالوا هذا أ ع ل م واحد فذهب إ ل ي ه ج ل س إ ل ي ه علمني دينك علمك قال هذا هو الحق قال نعم هذا هو الحق قال كيف أ ك و ن يهودي كيف أ ص ب ح يهودي قال لا تكون يهوديا حتى يصيبك شيء يصيبك شيء من غضب الله الله غضب على اليهود ف ع ش ا ن تكون يهودي يصيبك الغضب بعدين الله يرضى عليه قال إ ن م ا أ ف ر من غضب الله تبيني اصير أ ع ت ر ف اني أ ن ا الله غضب ا علي ه و أ د خ ل في غضب الله لا والله ما ادخل في غضب الله قال هنا م ا تكون يهودي اليهود غضب الله عليهم و ا ل ل ي يريد يكون يهودي لازم الله يغضب عليه ايش هذا الدين فقال لا قال دلني على غير ذلك قال لا اعلم الا ان تكون حنيفا قال ما حنيف قال موحدا قال ما موحد قال دين ابراهيم عليه السلام قال ما دين ابراهيم ما هو دين ابراهيم قال لا اعلم دين قديم انحرف يعني اندثر مات العلماء الذي في الذين له ما بقى منه شيء هذا الذي نعرف ع ن ه أ ن هذا هو التوحيد وهو دين خالص لكن ما نعرف كيف تتعبد م ا نعرف كيف تفاصيله ندثر قال دلني على غير ذلك قال لا أ ع ل م إ ل ا أ ن تذهب إ ل ى فلان فهو من أ ع ل م أ ه ل ا ل أ ر ض فذهب إ ل ي ه ف إ ذ ا هو نصراني جلس إ ل ي ه تعلم قال ما هو الحق قال هذا دين المسيح هو الحق ف أ خ ذ يعلم دين المسيح قال كيف أ ك و ن نصرانيا قال لا تكون نصرانيا حتى يصيبك شيء, يصيبك شيء من الضلاله النصارى ضلوا عشان تكون على الدين النصرانيه لازم تضل معهم ثم س س ت ر قال إ ن م ا أ ف ر من الضلاله أ ف ر من الانحراف أ ف ر من الضلال قال هذا د ي ن ه قال دلني على ذلك قال لا أ ع ل م إ ل ا أ ن تكون حنيفا قال ما حنيف قال دين إ ب ر ا ه ي م قال ما دين إ ب ر ا ه ي م هذا دين اندثر دين راح م ا ح د يعرف عنه شيء غير ذلك ل ا ما عنده غير. في غيرك ل ا ما في غيري غير اللي رحت له وانا ما في ح د الباقين كلهم على ضلال وانحراف بعدين هذا الذي ع ن د ن ا فاسقط في يد زيد بن ع م ر ماذا يفعل فرجع الى م ك ة في الطريق قال اللهم اني اشهدك اني على دين ابراهيم عليه السلام أ ن ا حنيف على دين إ ب ر ا ه ي م هذا الدين الحق كلهم قالوا لي هذا الدين الحق ما أ ع ر ف كيف إ ي ش هذا الدين و إ ي ش تفاصيل ه م ا أ ع ر ف لكنني موحد على دين إ ب ر ا ه ي م لا اعبد أ ص ن ا م ولا اعبد إ ل ا الله لكن لا أ ع ر ف كيف اصلي لا أ ع ر ف كيف أ ت ع ب د ما اعرف فكان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصلي يركع ويسجد يركع ويسجد بدون عدد ي ش ت ه د ما يعرف كيف يصلي فكان هكذا يتعبد رحمه الله ثم دخل إ ل ى م ك ة و ب د أ يدعو إلى التوحيد يدعو الى ت و يدعو ح ي د إ ل التوحيد يدعوهم إ ل ى ع ب ا د ة الله الواحد وترك ع ب ا د ة الاصنام فكانوا طبعا يسفهون ر أ ي ه ويسبونه وكان هو مصر على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إ ل ى ا ل ك ع ب ة والناس تطوف فكانوا يلبون ب ت ل ب ي ة الشرك يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فيقول قط قط بس وقفوا لا تكملون فيكملون إ ل ا شريكا هو لك تملكه وما ملك ت ل ب ي ة الشرك كان ينهاهم عن ت ل ب ي ة الشرك ثم إ ن ه نهاهم عن أ ك ل ا ل م ي ت ة وعن عن التقرب ل ل أ ص ن ا م فكانوا ي س أ ل و ن ه عن ذلك يقول الانعام الله يخلقها تذبحونها لغيرك كيف بعقله هكذا يهتدي الى مثل هذه ا ل أ م و ر فكان يدعوهم إ ل ى مثل هذه المسائل زيد ا عمر بن عمرو بن نوفيل مات قبل ا ل إ س ل ا م بخمس سنين قبل ا ل ب ع ث ة بخمس سنوات النبي صلى الله عليه وسلم راه وصاحبه لكنه ما أ د ر ك ا ل إ س ل ا م يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نوفيل يقول يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ة واحده أ م ة الناس كلهم أ م م هذا مع إ ب ر ا ه ي م هذا مع زيد بن عمرو بن نوفيل أ م ة واحده هكذا يقول و ر أ ي ت ه يجر أ ث و ا ب ه في ا ل ج ن ة رحمه الله هكذا بدون نبي بدون رسول ا ه ت د ى في عقله و ب ح ر ص ه ا ه ت د ى إلى الحق فهذا من قصته وهذه قصه ت وهذه ق ص ة تنصر و ر ق ا ب ن نوبل كما ذكرنا س ن ق و ل هكذا ا ل م ه ك تنصر و ر ق ا ب ن نوبل من ا ل آ خ ر ي ن ا ل ذ ي ن كانوا على التوحيد قس ابن س ا ع د ة قس ابن س ا ع د ة وكان رجل ا م ع م ر ا ي ب ا لون غ ب ع ض ا ل م ا ر خ ي ن في ع م ر ا ق وصل ل و و ن ع م ر ا ه الى س ت م ا ئ ة س ن ة هكذا لكنه كان على التوحيد هذا الذي يعنينا كان على التوحيد وكان يدعو الناس إ ل ى التوحيد وكان يؤمن بالبعث بعد الموت وكان يدعو الناس إ ل ى ذلك وكان يسفه ا ل أ ص ن ا م حتى ما صبرت عليه قريش فطردته طردوه من م ك ة ما صبروا عليه فيذكرون عنه أ ن ه عاش في الصحراء فكان يعايش الوحوش يقول من شهده يقول ر أ ي ت قس, قس بن سائده يقول ذهبت أ ز و ر ة وكان حكيما من حكماء العرب وكان له نثر فيه حكم أ ي ه ا الناس اسمعوا وعوا من عاش مات وهكذا يذكر لهم يذكر لهم امر التوحيد وأمر, وامر البعثه وامر البعث بعد الموت فيقول ر أ ي ت كنت اريد استشيره في ق ض ي ة يقول فذهبت إ ل ي ه ف إ ذ ا هو جالس عند حوض ماء وقربه ا ل أ س و د ص الفته ر ا ل أ س و د والفها من كثره معيشته في الصحراء يقول فكانت ف الأسود تأتي تشرب ب ع ض هكذا ا ا يسبق بعض فيضربهم يقول أصبر حتى يشرب بعض أصبر ب ص حتى ح يضرب الأسد. يقول الأسد ه ك عاش مع الوحوش ومات أ ي ض ايضا قبل البعثة مات أ قبل ا ل ب ع ث ة فكان في ا ل ج ز ي ر ة موحدين وكانوا يدعون الناس إ ل ى التوحيد لكن الناس كانت ترفضهم إ ل ى أ ن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ر س ا ل ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل خ ا ت م ة التي فيها الوحي من الله سبحانه وتعالى هؤلاء كانوا موجودين لكن كان أ ث ر ه م بسيط أما ا ل أ ث ر ا ل أ ك ك ب ر ف ا ن ل ل و ح ي ل ل رساله ة الخالدة التي جاء ب ا م ح م د صلى الله عليه وسلم لما أمر ا ل ن ب ي صلى الله عليه و س ل م ب ب ت ل غ ا ل رساله ة يا ي أ ا ا ل م د ث ر قم فاندر أ و ل من د ع ا د ع ا زوجته خ د ي ج ة فلم تتردد ل ح ظ ة و أ س ل م ت فورا أ س ل م ت فورا فكانت أ و ل من أ س ل م رضي الله عنها أ و ل من أ س ل م أ و ل من دخل ا ل إ س ل ا م ه د ي ج ة بنت هويد ل ز و ج ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ س ل م بعدها زيد زيد بن ح ا ر ث ة وزيد بن ح ا ر ث ة سبب الاسلام أ ن ه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى زيد بن محمد وله ق ص ة أ ن ه كان عبدا استرق ما كان عبدا اصلا كان حرا وكان فتى طفل في أ ه ل ه فقبائل ا ل العرب كانت تغزو بعضها فغزو ا قومه ف أ س ر و ه أ خ ذ و ه وكان طفلا وباعوه عبدا واستمر يتنقل من, من واحد إ ل ى واحد حتى صار عند خ د ي ج ة ثم أ ه د ت ه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فصار عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان أ ب و زيد بعد ما صار الغزو هذا كان يبحث عنه يشوف و ي ن راح وظل أ ب و ه يتنقل سنين يبحث عنه من مكان إ ل ى مكان يبحث عن ابنه حتى ا ح ت د ى اليه أ ن ه في م ك ة فوصل إ ل ى م ك ة وجد ابنه فذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل البعثه ذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا ابني وهو حر وباعه ف أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ش ت ر ي ه منك فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم رفض أ ن ي ب ي ع ه قال ما أ ب ي ع ه لكن خيره نخير زيد إ ذ ا يريد يذهب معك أ ط ل ق ه يروح حر و إ ذ ا يريد يبقى معي ي ب ق ى معي. أ ب و زيد ح ا ر ث ة س ر هذا نعمل خيار واحد ب ت خ ي ر ه ب ي ن أن يبقى عبد ولا يروح مع أ ب ي ه ماذا سيختار اكيد رايح اختار、أبيه. فذهب الى ابنه قال يا بني ان محمدا يخيرك ت أ ت ي معي ولا تبقى ع ب د قال والله لا اختار على محمد احدا هذا قبل ا ل ب ا ت ة من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والله قال والله ما اظن ان ابي وامي يعاملانني كما يعاملني محمد هذا معاملته لعبد هكذا فانظر رحمته صلى الله عليه وسلم ورفض يذهب مع أ ب ي ه و أ ص ر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم حارث يتعجب ايش هذا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن حارثه أ ع ل ن أ ن ه قد اعتق زيدا جعله حرا ثم أ ع ل ن أ ن ه تبنى زيدا صار ابنه فصار يسمى زيد بن محمد وظل هكذا الى ان جاء تحريم التبني في الاسلام فرجع سموه زيد بن حارثه ولا كان يسمى زيد بن محمد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت البعثه كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الاسلام فاسلم فورا ايضا الثالث الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن ابي طالب و سر وجوده في بيت النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قبل البعثه ايضا أ ب و طالب أ ص ا ب ت ه ض ا ئ ق ة صار فقير جدا أ ب و طالب و كان عنده أ و ل ا د كثيرين فما عاد عنده حتى ما يطعم أ و ل ا د ه ما عنده أ ك ل حتى ل أ و ل ا د ه فهنا ذهب النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى عمه العباس رضي الله عنه هذا قبل ا ل إ س ل ا م و قال يا عماه ر أ ي ت ما حدث لعمي أ ب ي طالب من ض ا ي ق ة ذات اليد ف إ ن شئت نذهب إ ل ي ه وكل واحد منا ي أ خ ذ ولد من أ و ل ا د ه يرعى نتكفل كل واحد ي أ خ ذ ولد من أ و ل ا د ه نرعى نخفف عليه قال نعم ا ل ر أ ي فاجتمعوا م ج م و ع ة من بني عبد المطلب وذهبوا إ ل ى أ ب ي طالب وقالوا لي نحن ا ر أ ي ن ا أ ن ناخذ أ كل واحد فينا ي أ خ ذ ولد من أ و ل ا د ك فقال إ ن تركتم لي عقيلا ف ف ع ل و ا ما شئتم عقيل أ ك ب ر أ و ل ا د ه قال لا ت أ خ ذ و ا عقيل خله عقيل و ف ع ل و ا ما ترون ففعلا أ خ ذ اخله عقيل وكل واحد منهم أ خ ذ ولد فالنبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ علي بن أ ب ي طالب إ ك ر ا م ا لعلي بن أ ب ي طالب من الله سبحانه وتعالى فتربى علي بن أ ب ي طالب من هو صغير تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم ما سجد علي رضي الله عنه لصنم من ا ل أ ص ن ا م ل أ ن ه ن ش أ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول كرم الله وجه ه يعني كرم الله وجهه عن ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م عن السجود ل ل أ ص ن ا م هذا سر قولنا كرم الله وجهه ورضي الله عنه علي بن أ ب ي طالب ف أ س ل م علي كذلك أ س ل م ت بنات النبي صلى الله عليه وسلم بنات النبي صلى الله عليه وسلم ر ق ي ة و أ م كلثوم وزينب ف ا ط م ة أ س ل م ن ا هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل من دعا من خارج بيته المباشر أ و ل واحد دعا من خارج بيته هو أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضت ا ل إ س ل ا م على أ ح د إ ل ا وناقشني فيه س أ ل ن ي ي س ا ل ي الا ما كان من أ م ر أ ب ي بكر ف إ ن ه ما س أ ل ن ي ولا سؤال من عرضت عليه ا ل إ س ل ا م قلت أ ن ا نبي قال اشهد أ ن ك نبي بدون نقاش ولا سؤال ولا جدل ولا حتى استفسار ايش دينك ومن جاك مافي ولا سؤال فكان صديقا من لحظته الاولى مصدقا من نبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه لا يكذب انه لا يكذب ابدا فقال ل انا نبي قال انت نبي على طول الكل س أ ل ت الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم ان ابا بكر الصديق نفسه رضي الله عنه بعد ما اسلم ذهب الى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الاسلام فاسلم عثمان ثم ذهب ابو بكر الصديق الى الزبير ا بن العوام وكان شابا عمره ست ة عشر س ن ة فاسلم الزبير ثم عرض الاسلام على سعد بن ابي وقاص وكان ابن خ ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم سعد وعرض ا ل إ س ل ا م على عبد الرحمن بن عوف ف أ س ل م وعرض ا ل إ س ل ا م على ط ل ح ة ا بن عبيد الله ف أ س ل م وكان هؤلاء أ و ل من أ س ل م و أ ك ث ر ه م أ س ل م ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم على يد أ ب ي بكر فانظر إ ل ى المؤمن في ا ل ل ح ظ ة التي آ م ن بها فورا توجه نحو ا ل د ع و ة ما تردد فهذا من تصديقه رضي الله عنه الصديق ابو بكر خير الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن ايمان ا ل أ م ة ب إ ي م ا ن أ ب ي بكر لرجح إ ي م ا ن أ ب ي بكر لو كل ا ل أ م ة تضعها في كفه واو بكر في ك ف ة يرجح إ ي م ا ن أ ب ي بكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وطئ ا ل أ ر ض ما داس ا ل أ ر ض بعد ا ل أ ن ب ي ا ء خير من أ ب ي بكر ما فيه. افضل البشر بعد ا ل أ ن ب ي ا ء رضي الله عنه فهذه م ك ا ن ة الصديق وهذا ش أ ن ه في أ و ل أ م ر ه في ا ل د ع و ة